Ran اصحى يا شيخ اصحى تنich so ما سوينا على مر السنين شباب رفع راس مصر لفوق مش لابس فوق عاوز حقوقه الشرعيه وطلبها بكل سوق خدك وقف ولف وتفرج في ميدان التحرير هات الوشك اتسم قلبك قرب يطير شباب فهم معنى الوحده اتحاد عمل تغيير انت المصري النهارده بعد ثوره اكبر بكتير ما تخافيش يا بلادي في عز اللي احنا حاملينها احنا وبلدك رجاله نحطك فوق راسنا فعلينا يدي وبنتي بدي تشهدوا فيكي في عودي مش ممكن احد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 وقهانا عاوز تأدير بلده عنده زي عرض ويخاف عليها يغير نفسه يرجع كرمته الفساد يضير بيطالب بالتغيير ايوه عاوز تغيير صبر لكن لو انفجرت حكون سلاح خطير كرمت المصري يدرس وعنده كتير مش عاوز صلم له صلم وقهانا عاوز تأدير بلده عنده زي عرض الدول التحرير هتبقى دوله صغيره قوي والدوله دوله لو لو حد فيها خبط فيك هيقول لك اسف ولو حد عايز يعدي هيقول لك بعد اذنك ولو حد عايز يشوف بطاقتك هيقول لك معلش احنا متضايقين جسمك كتير فيها كلمه حاسب عشان البنات تعجب مفيش فيها مخصره او تحرش لما المسيحي بيصلي المسلم بيبص ضهره ولما المسلم بيصلي المسيحي بيبص له دي مصر اللي احنا عايزينها